بل تأتيهم بغثة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاق بالذين سقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من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 طال عليهم العمر افلا يرون اننا نؤتي الارض ننقصها من اقراها فهم الغالبون